وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذلوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 رسول يدعوكم في أخراجكم، فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون، ثم. بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 اللهم غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أيه يغل وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِبْ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا مَبَى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 الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 صابوا من القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِي الْأَلْهَاءِ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُمُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِن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 لِيُمَيِّزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ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 والسماوات والأرض والله